أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه خافضة وافعة إذا رجت الأرض رجا وبس ست الجبال بس، فكانت هباء مبثثا، وكنتم الزوار. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كلت من الأولين وقليل من الأخيرين على صور ما ضونه يَطُوفُ عَلَيْمُ وفاك عتب مما تخيرون ولا مطير مما Nu, nici What <laughs> else? one man. نام <تصفيق> خطو فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لأصحاب اليمين ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوْرِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي ثَمُمٍ وَعَمِيمٍ وَظِلٍ مِيَعْمُورٍ I yeah am cool. Qul inna al-awwalina wal-akhirina lamajmoun طالون المكذبون لآكلون من شجر هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون fă ăntum Good. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَعْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ أفرأي رأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم نحن نجعل ما النجوم وإن غول تعلمون. انكم تكذبون، فلولا إذا بلعت Paul. Oh. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَنُرْزُقُهُ مِنْ فَضْلِنَا وَيَرِثُ وَأَمَّا be really? أنزل من عميم وتصليت جعيب إن هذا له حق لقين فسبح باسم ربك الله